تهلل ماي صدف البلاء القرآن مسا القران القران والقران فالقران القرآن, القران والقران في القرآن, القرآن, القرآن, القران القران القران القران القران حياتي بيك عن عظم هذا القران وعن عظم كلام الله عز وجل يقول قابلت رجلا تخصصه في علم يقول قابلت رجلا تخصصه في علم الجولوجيا علم الأرض قلت له هذا الكلام كلام الله عز وجل قال لا هذا ليس كلام الله هذا كلام محمد إنما هي أحاسيس وأشياء وساوس في نفسه بدأت تجتمع في نفسي حتى بدأ يخرج هذا الكلام ويخرج هذا السجع قال أنت تخصصك ماذا؟ قال تخصصي في علم الأرض جولوجيا قال ما رايك لو أخبرتك أن أخفض منطقة في العالم قد أخبرنا بها محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي أخبره هو الله قال مستحيل قال في الأردن عند بحر العقبة قال أخفض منطقة في العالم هناك وقد قال الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم أي في أدنى الأرض أي اخفض منطقه في العالم والفرس والروم ارتقوا عند بحر العقبة في الأردن فلما سمع هذا الكلام تقوس حاجباه وبدأ يرفع السبابه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ختاما أقول والقرآن حياتي ترتل معي ولا تطع من اغفلنا ذكرنا وكان في